الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكعة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دون يُنقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ يُنقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونُهُ يكاد شَرْقِيَّاتٍ وَلَا غَرْبِيًّا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ولو لم تمسسه نار نور نل نور, نور, على نور الله لنوره من يشاء ويضرب الله وی للناس والله كل شيء عليم